يا ربي, يا ربي يا ربي يا ربي أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك أنا مفتون في هواك يا لا ترى يا من طارب قلبي قد دارات تبحث بين جنوني عنك في ارضك ام في سماك ألقاك هنا ام هناك كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى أنا مفتون في هوا يا رب وما لي سواه أنا مفتون في هوا يا رب ومالي لي سواه أدهل الدنيا مدى عميت عيد لا ترى سقط الحب فسواه يا من اهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسموه سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني سرى المركب واعتلقال قلب بشيء إلا فهو هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنى عميت عيزن لا ترى أنا مفتون في هوا يا رب وما لي سواه سوا. أنا مفتون في هوا يا رب وما لي سواه أرهل الدنيا بدا حبيت عيز لا ترى في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك أمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بابين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعى ألقيت لهم من بهاء عميت عين لا and of the world